بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من قارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث